نجوم في سماء المحروصة نجوم في سماء المحروصة تتلألأ مع عز إسماعيل مستمعين الكرام أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروصة نجم هذه السهره من مواليد محافظة دمياط في السابع والعشرين من شهر يوليو عام الف واربعين حصل على بكالوريوس التجارة جامعة القاهرة في شهر يونيو عام الف ضيف هذه الليلة هو كاتب وسينارست كبير. كتب القصة القصيرة ونشر منها العديد في المجلات الثقافية قبل أن يكتب لستيمما مجموعة من أشهر أعمالها: النمر الأسود، ليلة ساخنة، ناجي العلي، أيام الغضب، الكبار، وعصر القوة. ضيف هذه الليلة هو حكاية إبداعية بين السينما والدراما ولما لا؟ وهو الحريف الذي بدأ كتابة السيناريو مع صدق الإصرار وأول من وقف ضد الحكومة فكانت ضربة معلم باعتباره سواء الاوتوبيس مستمعينا الكرام نجم هذه الصهرة هو الكاتب والسينارست الكبير بشير ديك الكاتب السينارست الكبير الأستاذ بشير ديك برحب بحضرتك وكل سنة حضرتك بخير وانت بألف خير وانت طيب. أحد أشهر المبدعين في فن التأليف وكتابة السيناريو والحوار والتميز والإبداع في هذا المجال دعني أولا قبل أن أبدأ الحديث عن هذا التميز وكيف استطاع الكاتب الكبير السيناريست الأستاذ بشير الديك أن يصل إليه دعني أبدأ منذ البداية هذا المواطن المصري الضمياطي النشأة هذه النشأة كيف لعبت الدور في تكوين هذه الشخصية التي استطاعت أن تتميز في هذا المجال الكتابي ومجال الأدب شكرا على التقديم الجميل هو أنا برضو أي ضمياطي مش للنشأة قوي يعني الميلاد في ضمياط انتقلنا وأنا في قبل الدخول المدرسة وأنا في سنة الخمس سنوات تقريبا إلى المنصورة فأستطيع ان أعتبر ان جزء كبير من النشأ عندي كان في مدينة المنصورة. Yeah. ااا لغاية سنة ستة وخمسين وكنت في تلت اعدادي أو yeah. والدي انتقل إلى ال فرجعنا إلى مسقط رأسي يعني الأول الخياطه لكن في هذه السنوات اللي بعت فيها عن عن قريتي وعن بلدي كنت كات بالنسبة لي القرية هي الحلم بمعنى إنه طول السنة كنت كنا في في المنصورة مدينة مدينة منفتحة وجميلة وكل وناسها طيبين جدا جدا يعني لكن كان طول الوقت هناك حلم معلق هو إنه في الأجازة هروح هروح إلى الرحم روح الى المكان اللي انا اللي انا انتمي ليه قوي قوي اللي انا حبه قوي قوي وهكذا فكان بالنسبه لي بقت كان بالنسبة لي بتبقى القريه بتاعتنا هي اسمها قريه الخياطه وهي شمال دمياط قبل راس البر قبل البحر المتوسط على طول وعلى ضفاف بحيره المنزله من ناحيه ونهر النيل من ناحيه اخرى فبالنسبة لي كانت واحه حاجة جميلة قوي يعني حاجة وسط عالم آآ طبيعته آآ شعرية شعرية وشعرية أيضا ف... وبعن المفلاحين بقى كلها قرية كلها قرى وكلها كمان صيادين وكلها فيها العفريت والجن وال... يعني عرفة فعل ذلك العالم الآثر اللي برب الخيال قوي وبينشطه قوي وبيدفعه دفعا لأنه هو يتحرك مم. فهذه هذه هي النشأة أنا أعتقد إنه هذه النشأة لعب دور كبير لعب دور كبير قوي في تكوين مخيله مليئة بالقصص والحكايات الغريبة وكذلك بالأشكال والال الشخصوس أيضا اللي هي غير تقليدي اللي هي غير هذا التميز الموجود في الكتابة إذا كان هناك تمكيس هذا ما سرده هذا التاريخ الذي سوف نسرده مع الكاتب الكبير الأستاذ بشير ديك خلال هذه الظاهرة هذا الكاتب السيناريست الشهير الأستاذ بشير ديك الاعلامة الكبيرة سينمائيا ودراميا ما لا يعلمه الكثيرون أنه بدأ بكتابة القصة القصيرة صحيح أن السينما اختطفت الكاتب الكبير الأستاذ بشير ديك صحيح وبلا سابق انذار يعني يعني بمعنى ايه انه انا كنت طول الوقت أنا في المرحله الثانويه ثم الجامعه بعد ذلك كان عالمي هو عالم الكتب قوي وعالم الادب بغزارة ملفتة يعني يعني كنت اقرا القصه القصيره واقرا كذلك بشغف الروايات لكل الكتاب سواء كان جوه مصر او العالميين بشغف وولع لأن كنت عايش بعيش وأوي أوي الحكايات ذلك العالم الموجود في في الكتب كنت عايشه وأوي وأحس وأوي وأحب وأوي فبالتالي كان دف ذهني أوي أن أنا أبا كاتب كاتب قصة ومشروع لكاتب رواية إلى أن حصل في يوم من الأيام إن أنا شفت فيلم ولا أذكر ها اسم الفيلم فيلم أجنبي ولكن أذكر إنه فيه أجواء غريبة عالم بري غريب قوي لواحد من صيادي الدببه في شمال الاوروبي لكن سحر التصوير وسحر التعبير وسحر العلاقه اللي كانت قائمه او نشات بين هذا الصياد المتفرد والمت واحد مع امراه جت تبص ايه اللي بيعمله ده الراجل ده في حاجه غريبة يعني حد هنا عايش ونشات حياه شفت في هذا الفيلم ان انا قادر أو إن ده مصيري ليه معرفش كنت في هذه الفترة في قرب نهاية مرحلة جمعية في هذه الفترة الجمعة أردت كل داستافسكي تقريبا كله أردت شلخوف معظمه تشيكوف معظمه في الأدب الأوروبي فيكتور هوجو فيلوبير في الأدب الأمريكي أردت كثير يعني كنت أقرأ بشكل مجنون يعني كما لو إن واحد بيطارد حاجة يعني وخاصه ان أن كنت في كلية تجارة وكلية تجارة كانت سهلة مش ما صعبة كان بتيح لي فرصة كبيرة للقراءة فلما شفت هذا الفيلم حسيت اني أنتمي لذلك العالم عالم السينما فعلا أول ما تعينت خرجت بقى تعينت في دميات كتبت قصة سميتها قصة سينمائية قصة للسينما يعني فعندما عرضته على ناس سينمائيين قالوا أن دي أقرب للسينارب. لم أكن قد درست السينارب، بس كنت متمثل الأفلام والقطع ومش القطع ولا هكذا يعني. لأن أدتها لمصطفى محرم المعروف الكبير. الكاتب الكبير وأراها ف هو أرها لأشرف فهمي المخرج الله يرحمه الجميل يعني. وليت استدعوني عشان يقولوا لي نعمل إيه والزاي وهكذا. يعني. فكان ف... مع صبق الإصرار. كان مع سابق الإسرار.أول فيلم سينمائي للكاتب الكبير رصاص بشري دي.لا صحيح لا صحيح لا صحيح.وبالتالي دخلت بقى من العالم اللي أنا إيه اللي أنا كنت بالنسبة لي هو حلم ليس أكثر حلم وحلم صعب التحقيق لأن لست خريج لمعهد السينما وما فكرتش أخش يعني ما فكرش أخش معهد السينما يعني ما ما عرفش ليه يعني لكن الناس كلموني وبيسألوني إيه رأيك نجيب في الفيلم ده محمود ياسين. يعني, يعني ما تبروش حضرتك في بدايات الطريق وهم أساتدة في هذا المجال واعتمدوا على ترشحتهم المعتادة ولكن عهدوا لهذا القلم الجديد في هذا المجال احتراما لفكرة من يرى في هذه الأدوار مش بس كده أشرف فهمي الله يرحمه قال لي أنت هتكتب حوار كمان لأن القصة اللي أنا كتبها فيها حوار بس فعملنا هذا الفيلم اللي هو مع سبق الأسرار وانطلق الفيلم بعد كده عمل لنفسه جمهوره وعالمه وعمل لي أنا سمعة جيدة استقرينا على الثلاثة دول انه يبقى فيه نور الشريف ويعمل دور مسلحي ودور كاركتر ويبقى فيه محمود ياسين وكيل نيابة أو رئيس نيابة ومرفه أمين ملطب كويس على كده فروحت مع مصطفى بحرم على ما أذكر لنور الشريف الله يرحمه فليته اار سناريو وقال لي هايل ال... السيناريو هايل ال... قال لي مصطفى وليه يعني فحفظوا لي على دوري فين فهمتش حفظوا لي على دوري زي ما هو يعني شوفوا محمود اللي هو عاوزه لأن محمود كان السوبر ستار في هذه الفترة محمود كان واخد دور الجان الجان بروميير ونور كان واخد دور الكاركتر اللي هو اكتشف ان البنته مش بنته فالمهم ايه في يوم قالوا لي بقى ايه الاستاذ محمود عاوز يقعد معانا قلت طيب فرحت قوي لقيت بقى محمود مبسوط قوي قوي بندرص الصحة وقال بس الفيناله عايز اتغير فانا قاعد في حضرة الكبار يعني وانا لسه ما عملش حاجة خالص أبيض يا ورد يعني وعندي حاجة و سنة اثنين 32 سنة ولا حاجه ف ليه الحكايه بتاع مش عارف ايه قال لا ما ينفعش ما ينفعش الـ الـ كده الفيناله لازم تتغير قلت ليه قال لي مصلحي ما ينفعش بيرتصب مراتي منفع فانا بصدق كده مندهش هما الاتنين سكرت قلت لهم معلش يا محمود يعني ما هو ما ما بيغتصبش مراتك في هو بيعتصب ممثله في الفيلم يعني لا لا لا مش لا, لا ما ينفعش ده, ده مش كويس ليا ومش عارف ايه ده كموقف غريب قوي وهو بيبين لك مين هو من هو الشخص اللي هو انا <تصفيق> هو طبعا اشرف ومصطفى ما ينفعش يغيروا الفينال ده الانتقام القام بتاع الفيلم كله يعني، فاتول معلش جز محمود هي كده لازم تبقى كده وما ينفعش ت تنهيه إلا كده، تنهي الرواية إلا كده. في ت تعمله أهلا وسهلا بيك أنا عارف إنك أنت راجب تعمل ليلة مصر على جفارة وعامل راجل مثقف وده مش مش حاجة تخصك أنت ده حاجة تخص الشخصية يعني ده المسألة بتاعك شخصية مش بتاعتك وانت بتعمل شخصية فتير اوتول عمل شخصية واحد جاز في فيلم قريب فتير أتوال كان نجم العالم في هذه الفترة يعني. قال لا لا انت مش عارف حاجة وخلاص مش عارف حاجة بس <تصفيق> يعني بقى. كمان زهرت شخصية هذا الكاتب الذي هو في بداية مشواره آه. من قوة شخصية بالضبط ما فيش ما ينفعش هتبوزل بتاع يعني مش عشان انا بتمسك باللي انا كاتبه بس لا لان ده هيبوزل الصلاع شكل الصلاع هيبقى وحش يعني مش هيبقى. طب هيبقى ايه يعني بعد كده كلموه هو واقنعوه وعمل الدول زي ما هو منشالش جملة يعني بيجيب البنتك ما كان حقيره بالشكل ده عمري ما كنت تخيل ان اكتبه بالسفالة دي انت مال بنتي اونا حر فيها انت عارف انها مش بنتي لا بنتي و وكل الناس عارفين انها بنتي والله هتحب اوديك البطاعة وشهرة ميلادك انت احقر واخر بني ادم شوفت في حياتي <تصفيق> شكلك حلو اوه انت بتتكلم عن الحقارة والخس. ما كمان تكلمني عن الضمير والاخلاق والشرف. الكلام ده ملوش لازمه دلوقتي اسمعنا مصرخي انا جاي اتفهم معاك سيدنا من اللي فات وخلينا في النهارده النهارده هتتكلم على كيفك انت عارف النهارده ايه بالنسبه لي في حياتي كلها كانت امبارح امبارح كان كل حاجه البيت والزوجه والبن والمدرسه امبارح كنت بني ادم النهارده انا ايه والا حصل كل ده راح مره واحده مرة واحدة كده زي ما يكون حلم يا مصلحي اللي حصل كان أقوى مننا كلنا أنا معترف اني مسؤول عن كل حاجة ومستعد تحمل النتيجة النتيجة لو كنت أضمن أني قاتلك يشفي غليلي فهو يا, يا مصلحي فو ما تنساش انت بتكلم مين أنت عاوز ايه البنت المرة دي مش هتخلى عنها حتى لو اضطرت اني امسحك من الوجود انت عارف ان ده في ايدي مش بعيد عليا. انا ما اقدر المقسال اللي انت عايش فيها لكن انا كمان في مقسال من ساعه ما شفت البنت وعرفت انها دنتي من لحم ودمي وانا حيانا تبقيت عزاة استغفر الله يا محمود بيه ودي تيجي تبقى بنتك اللي من دمك موجوده وتخلي راجل غيرك يربيها انا مستعد انفذلك كل اللي تطلبه مستعد ادفعلك كل اللي انت عايزه بس انا بقى مش هبيع البنت وانا مستحيل اسيب بنتي مش هسيبها انت فاهم اطلع برضه امشي مش عايز اشوف وشيخ تاني دعنا نقول الكاتب الكبير السيناريست الأستاذ بشير الديك أن حضرتك تعاملت مع مدارس مختلفة في الإخراج ولكنك أيضا لم تخرج خارج أسماء بعينها من الإبداع الإخراجي منهم وعلى راسهم بالطبع الأستاذ عاطف سالم الأستاذ عاطف الطيب الاستاذ محمد خان وغيرهم من بعض المخرجين دعني أتوقف عند أحد هؤلاء المخرجين الذي وصفته حضرتك بأنه شديد البساطة وشديد العمق هكذا قلت عن المخرج الكبير الراحل عاطف الطيب فتعاونت معه في مجموعة من أشهر أفلام السينما المصرية سواء الوتوبيس ضربة معلم ضد الحكومة ناجل علي ليلى ساخنة صحيح الله يرحمه أنا كنت وما زلت بسميه هو توقم روحي يعني عارفة توقم الروح أقوى من الأخ الشقيق احنا تعرفنا على بعض وحنا في اسكندريه وكنا بنصور احنا موعد على العشاء انا ومحمد خان كان محمد خان المخرج فكنا بنصور موعد على العشاء وعاطف الله يرحمه كان بيصور لا يرحمهم من محمد وعاطف وكان بيصور عاطف كان رواية عطيل لشكسبير تعرفنا على بعض عرفنا سعيد شيمي على بعض وبقى صحاب. يعني يعني خلاص بقى عارفين بعض بقى توافق روحي الى حد كبير فبعد كده قال لي أعوز يعمل معايا فيلم فقلت له ماشي لما جات فكرة صورة ترويس جات الفكرة أصلاً لمحمد إننا نعمل واحد سواء تاكسي وإجزوستد يعني عارفه محمل بالهموم ومش عارف ازاي ومن هو محمل بقعباء اجتماعية وكذا ومتدايق ومخنوق وكذا وو وماشي وراه واحد واحد راكب يعني في الأخ خلص الرجل بيتخنق يعني بتخنق إليه محمد مش مهم مثل هنعرف بتخنق إليه لكن بيتخنق وبعدين فبيروح نازل العربيه يروح مولع العربيه بتاعته يمشي طب والاهلي يعني المودات شوفوا بقى طيب ماشي ده ده لمس عندي وده بيقول لك على طريقه العمل اللي انا بعملها لمس عندي حاجه يعني نقر عندي حاجه محدده قوي حادثه من قبلها بكم يوم يعني كنا بنشيل حاجه انا ومراتي وما عندنا عربيه فرايحين نشيل حاجه من, من وسط البلد واشترينا الهدوم وحاجات كده او أنا انا ما اذكر يعني وحطناها في تاكسي ومشيين وفي ناس دخلوا كان هيكسرها على التاكسي فبيقولهم ليه كده فشتهمهم شتيمة قبيحة يعني وراح سيبنهم مشيين فانا حسيت أنه ليه كده ليه ليه تشتهم سواء التاكس ده جاء في بالي كده سعادة أنه ممكن يبقى ده كان بحرب في سبعين وأنه و... و... و... معه نط شجاعة و... أو عملية ربط ما بينه فدائما والشار اللي حصل ده سمع عندي هذا الموقف أنا أول مرة على فكرة أقول الحكاية دي محمد خان اللي فكرني خالص بحكاية الرجل ده فقلت وينوت لما جيت اكتب بقى افتكرت كمان انه الشباب بتوع الحرب في 73 فيك عدد كتير منهم اشتغل سواء اتوبيس ربط مع بعض الحكاية عملت التريتمنت لان انا برضو كنت بحب واحد صاحبي في دميات وكان هو من بتوعه 73, 73. آه وعندهم ورشة نجارة و بص بقى الحاجات بلا بلا مبرر عقلي بلا مبرر منطقي غير ان في عالم ثمت عالم عمال يتنسج براية وجواه في نفس الوقت وبالتالي عملت المعالجه فيها الحاجات دي حوالي 40 صفحه تقريبا فديت محمد فرحان وانا فرحان جدا محمد خان ف محمد خان قال لي حلو قوي بس ايه رايك بقى عاطف اللي خرجها هو ما اللي هو عاوزه يعني هو محمد غاوي قوي حابب قوي السنما الم الاوروبيه لقى في حاجة شديدة المحلية قال لي يا عاطف وكلم عاطف عاطف قرى الورق ده كان شديد الفرح وجاء قال لي بص بقى هتهايل جدا وانا اعمل مش عارف ازاي وكلم من ده واخلال 15 يوم تقريبا او 20 يوم كان السيناريو خلص عملنا السيناريو واتعمل الفيلم وكان فيلم مفاجأة للكل الناس حصلون مفاجأة مدهجة بس وأسمع لي بس بشير يعني هذا الفيلم الحقيقة تطرق إلى نقطة كبيرة أنا شخصيا لمستها بنفسي عندما تواصلت مع بعض طال حرب أكتوبر المجيد إنه صور الحالة الاجتماعية المجتمع ما بعد حرب 73 وسبعين وحالة الانعزال إنه ما بعد عودتهم من ميدان القتال في 73 وستة وسبعين وصحيح إنهم انتصروا في ميدان المعركة ولكنهم لم يجنو ثمار ميدان الحياة العملية. وهم حسوا ان هم الانتصار انتصار لكن في غيرهم هو اللي عايش على هذا الانتصار برافو عليك دي ملحوظه هايله ملحوظه جميله قوي فعلا يعني هؤلاء الناس حربوا وحاملوا حرب معجزه يعني الحرب اللي تمت حرب فيها اعجاز حقيقي وبالتالي كان الثمن اللي ما تروح طول الوقت وحياتهم كانوا مسترخصين حياتهم جدا في هذا الشيء يعني وكانت فتره طالت يعني كانت فتره تجنيد ناس متجنده من من من زمان بقى لاعت خمس سنين لاعت ست سنين لاعت ثمان سنين وما يخرج من الجيش بينما هم خرجوا من الجيش لأنه السادات أبلاء بشوية كان فتح السوق وعمل ما سمي بالسياسة الانفتاح فبدأ ينشأ طبقة أخرى تاني كاملة تفكر في السوق وفي شراء القطاع العام وفي حاجات كتير قوي قوي أيما على التجارة بشكل أساسي بينما كان الجنود بيحربوا كانوا هم بيعملوا شغلهم <تصفيق> <تصفيق> فرقوا عدول لقوا ان هم فيش حد خلص فيش أي تقييم وده اللي حاولت اقوله في الفيلم ان الورشة ورشة المعلم سلطان ابو العلا وده اسم حقيقي على فكرة معلم سلطان ابو العلا <تصفيق> هذه الورشة الميكانيكية اللي فيها اللي دخلت فيها الصناعة مع الحرفة بتتباع وما تدفعش الدرائب اللي عليها وتكلت أو كانت مهددة بالضياع يعني في الكون الفني للفيلم الورشة هي معادل موضوعي للوطن للمكان اللي بيهتم فيه الأب فده ده دا جيل ضاع هقول لك على حاجه في مشهد في نص الفيلم اللي هو بتاع لقاء اللقاء الجماعي الجماعه بتاع الاروانه وشله الاروانه وعاطف الله يرحمه اختار اللوكيشن الهرم فكان اختيار عبقري وكمال بكير عمل مزيكه تؤكد وتعمق هذا المعنى اللي هو النشيد الوطني المصري يعني بتوزيع مختلف يعني فده كان فيه توفيق شديد أو كان فيه فعلا كلام عن انه في جيل دفع حياته تمن الانتصار ومجموعة اخرى سرقت هذا الجيل والله سلامات ما حد يسمح حاجة عن نعمان في مركز التأهيل له كرسي بعجل مش هنزوره مفيش داعي اخر مرة رحت له كانت حالة وحشاو ومرضيش يقابلني فاكرين النقيب صبحي عازي عسكري منك له ارفعي التشكيلي يا غاجر انتبهي عيل منك له بس الرجل طيب الله طليق طليع المعاش دلوقتي يوه من زمان أنا سمعت انه رجع بلدهم وفتح هناك محل يامك الله صادق الله يرحم أنا حضرت حرب اليمن و 67 وفضلت ثلاث سنين رائد في خندق أيام حرب الاستنزاف، وعديت مع اللي عدوا في حرب تلاتة وسبعين في المدة دي كلها قابلت كتير وعشرت كتير لكن عمري ما قابلت راجل زي صادق كان راجل من ضهر راجل كان وش موت مع انه كان بيحب العاب بنون يوم ما ابتدت الحرب في تلاتة وسبعين كنا فايد بات الاوامر نعد يوميها راس راس ما كانش يعرف انو يستشهد بعد ساعه وحده يناجينا ياخد دفعه الرشاش بدال عشان يعيش مع صور موت طول. كلنا فاسدون لا استثني أحدا حتى بصمت العاجز أشهر جملة السلمة المصرية التي دائما ما يتم تداولها إلى الآن في الشرع المصري جملة أثرت وتأثر بها الكثيرون حينما أطلقها فيلم ضد الحكومة أما وإن يبكي كاتب هذا العمل بالدموع كلما شاهد هذا الفيلم هنا يجب أن أتوقف عنده أولاست أستاذ بشير من صاغ وكتب وصدر هذا للمتلقي لماذا تكي كلما عرض وكلما سمعت كلماتك التي قمت باستياغتها في هذا الفيلم بالتحديد في الفيلم ده شخص اللي العملاء أحمد زكي عنده ابن اكتشف وجود ابنه متأخرا بعد فترة طويلة وعمل مشاهد مع ابنه في الفيلم عشان يقرب منه يعني أنا كنت عندي في هذه الفترة عندما عرض الفيلم يعني كنت أخذ معظم المشاهد دي عاد المشاهد دي من خلال علاقتي بابني أحمد الله يرحمه الله يرحمه أحمد مات وهو في سن 15 سنة تقريبا في نفس عمر الطفل اللي كان مازلت أتذكر مازلت هو كل المشاهد اللي كانت بين أحمد وبين ابنه في الفيلم ده أنا خليه من, من علاقتي بأحمد يعني وأحمد كان عايش لغير الفيلم طال عمره عندما انتهى الفيلم تم تشطيبه وتجهيزه للعرض وعرض أنا ما قدرت اشوف خالص لغاية لما عاطف جاء الاحى على الله يرحمه عاطف كان يجي لي يوميا صمم ان انا اشوفه صمم وخدوني فعلا اشوف العرض فنهار بقيت كب مشهد مرعب يعني فده كمان ده ده يبقى خاص بالفيلم ده بالتحديد يعني يعني ليست فقط الكلمات التي وردت على لسان الفنان الكبير الراحل أحمد ذكي هو من كان يبكي حضرتك صحيح لأنه ولكن في العامل الطارق دوت العامل الإنسان اللي هو كذا في كمان فكرة إنه الحق بيضيع أنا قال قال إيه في الخطبة بتاعته قال تعالوا نصلي لإله واحد كلنا إله العدل الواحد الأحد القاهر تعالوا نصلي له وإحنا بنقول يعني لازم نقول الحقيقة فقال له أنت فاسد قال له أنا أكثر فسادا مما تتخيل لكن من حقي أنا الطاهر كيف استطاعت أن تكتب هذه المرافعة؟ رهيب ره يعني هي عشتها قوي لدرجة أن أحمد أحمد ذاكي الله رحمه قال لي أعمل ده إزايك قال لي شعك قال لي طب قولي يعني ده, ده, ده, ده في كل أنواع التمثيل اللي في الدنيا ترو لي صحيح انت, أنت عمله زي ما كنت تصلي يا أحمد ما تزعقش ما تتخنقش أنت قوله من جوه هيوصل للناس من جوه وده فعلا اللي عمله أحمد يعني عمله وأحياناً يبقى فيه بتسامة وأحياناً يبقى فيه دمعة إحنا صورنا المشهد ده أو السيكونس دوت اللي هو بتاع المحكمة كله على أربع خمس جمعات لأنه بتبقى محكمة فاضية فقط يوم الجمعة فنروح يوم الجمعة نعمل الجزء يوم الجمعة اللي بعدها نعمل الجزء وهكذا يعني وظهر في مشهد واحد وظهر في مشهد واحد وعقل. ولم يخرج عن إحساسه الفنان أحمد زميل. لا خالص يعني عارفه. من جوه قوي قوي قوي قوي فوصلت للناس جوه قوي قوي عشان كده عاشت ايام ثوره 25 يناير قابلني شباب في ميدان التحرير يقولوا كلنا فاسدون كلنا من غير ما يعرفوني فده اثر فيها جدا جدا جدا يعني عندما تسالتم وتشاورتم حضرتك الكاتب الكبير الاستاذ بشير ديك مع الكبير راحل الاستاذ احمد زكي عن كيفية اداء وتكسيد هذا المشهد ترى بعض عرض وتنفيذ هذا المشهد على ارض الواقع هل وصلتم إلى الحد الأدنى من الرضا النفسي عما كان مطلوب بداخلكم توصيله؟ صحيح لأنه هقولك إيه أحمد زكي وأنا نفس المدرسة. وأحمد كان لما يخلص شط يبص إيه الأخبار. الآن. قوي فتقول لك كويسة. لا بجد بجد الأخبار. رغم موهبته الكبيرة وخبرته. كان كان فعلاً شديد الحساسية. عاوز يشوف اداؤه في عيون الاخرين المحيطين بالكاميرا الموجودين هي طوال وعشان كده بقى احمد زكي هو الذي لا يتكرر يعني اشكر استاذي وزميلي الدكتور عبد النور الذي اتاح لي هذه الفرصة لعلم كل خطايا امامكم وعلى الملأ لعلي اتطهر منها نعم انا مثال للمحامي الفاسد بل اكثر فسادا مما يتصوره استاذي انا ابن لهذه المرحله والمراحل التي سبقتها تفتح وعيي مع التجربه الناصريه آمنت بها ودافعت عنها فرحت بانتصاراتها وتجرعت مراره هزائمها وانكساراتها همت عندما هان كل شيء وسقطت كما سقط الجميع في بئر سحيق من اللامبلاء والإحساس بالعجز وقلة الحيلة أدركت قانون السبعينات ولعبت عليه وتفوقت تاجرت في كل شيء في القانون والأخلاء والشرف أنا لا انكر شيئا ومستعد للحساب وتحمل المسؤوليه بل أكثر من ذلك أعترف أمامكم بأنني دخلت هذه القضية طامعا في مبلغ تعويض ضخم لكن لكني اصطدمت بحالة خاصة شديدة الخصوصية جعلتني أراجع نفسي أراجع موقفي كله أراجع حياتي وحياتنا استضمت بالمستقبل نعم صبي من الذين حكم عليهم أن يكونوا ضمن ركاب اتوبيس الموت رأيت فيه المستقبل الذي يحمل لنا طوق نجاة حقيقي رأيتنا نسحقه دون أن يهتز لنا جفن نقتله ونحن متصورون ان هذه هي طبائع الامور فكان لا بد لي ان اقف واصله ان هذه جريمه, جريمة كبرى لا بد ان يحاسب من تسبب فيها اني لا اطلب سوى محاسبه المسؤولين الحقيقيين عن قتل عشرين تلميذا لم يكنوا شيئا سوى انهم ابناؤنا ابناء العجز والاهمال والتردي كلنا فاسدون كلنا فاسدون لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة سيد الرئيس كل ما أطالب به أن نصلي جميعا صلاة واحدة لإله واحد إله العدل الواحد الأحد القهار لست صاحب مصلحة خاصة وليس لدي سابق معرفة بشخوص الذين أطلب مسائلتهم ولكن لدي علاقة ومصلحة في هذا البلد لدي مستقبل هنا أريد أن أحميه أنا لا أدين أحدا بشكل مسبق ولكني أطالب المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة بالمسؤول أمام عدالتكم لسؤالهم والسجوابهم فهل هذا كثير؟ أليس بشرا خطائين مثلنا؟ اليس قابلين للحساب وللعقاب مثل باقي البشر سيد الرئيس انا ومع المستقبل كله نلوذ بكم ونلجا اليكم فاغيثونا اغيثونا اغيثونا والله الموفق من مدرسة الكبير الراحل عاطف الطيب إلى مدرسة أخرى ألا وهو الكبير محمد خان أنا عملت مع محمد خان فيلم جميل أو أنا أحبه أوه اسمه طائر على الطريق ده قبل الحريف أو طارع تخدع أحمد زاكي في قوائل خالص في قوائل شغله يعني وعملت معاه برضو قبل على الطريق فيلم الرغبة وبعد كده عملت معاه معايدة العشاء ثم الحريف وأنتجناه مع بعض ثم بعد كده عملنا حاجه اسمها نص ارنب كانت حاجه لذيذه كده لما خفيف كان يحيى الفخراني و محمد خان مخرج اللي عرفنا عليه هو نور الشريف لان نور كان عمل معاه ضربه شمس وكان معجب بيه جدا وقال لي بعد ما مع سبق الاصرار اللي فيه واحد اسمه محمد خان ده هايل فقعدت مع محمد خان ومن يومها غير ما سبناش بعض و عملنا حوالي 6000 أفلام تقريبا مع بعض يعني تعملت مع هذا الكبير الأستاذ محمد خان لتكتب السيناريو لفيلمين من أهم الأفلام الأخراج من الأستاذ محمد خان مواد على العشاء ثم الحريف الحريف الذي يعتبر واحد من أجمل وأكبر السيناريوهات في تاريخ السينما المصرية نظرا لتجاوز قواعد السيناريو والحوار المتعرف عليها الأستاذ بشير يعني في هذا الوقت وكل وقت الحقيقة أيضا اعتمد على التفاصيل الصغيرة الدقيقة الحياتية في حياة الأشخاص والأدوار اللي كانت موجودة داخل العمل تجربة رائدة في السينما المصرية إذا صح التعبير الحريف هو فعلا بنا أنا كنت عاوز أعمله قوي قوي قوي اللي هو فكرة مدينة القاهرة العملاقة كان في زينج عبارة عن مكانة هائلة بتلف بلا توقف وينتج عنها فتفيت يعني بقى بنا قدمين يعني يعني بتكسر بنا أدمين كتير قوي في السكة وهي ماشي يعني من ضمن الكسره دول عن شخصية واحد فارس في عصر لا يحتمل الفرسية فكان يبقى في قدر من اللنتماء حتى علاقته بمراته حتى علاقته بابنه فابنه في الأخ بيقول بيقوله مش هتلعب تاني يابا زمن اللعب راح خلاص يا بكر زمن اللعب اللي هو زمن المتعة زمن اللعب سنبقى على طب التقائي إنه طبيعي، بس في الفيلم جميل فيه شخصيات مذهلة جميلة منها شخصية نجاح الموجي شخصية كلام نجاح الموجي هذه شخصية البئزر اللي زاكنة جنبه منها شخصية عبد الله فرقالي عبد الله فرقالي عبد الله <تصفيق> فرقالي الله يرحمه الله يرحمه في في كمان مذهلة اللي هي شخصية أبوه أبوه أبوه على السطح اللي عاد يعمل القفاص بيعمل إفاض غريبة جدا من الشخصيات الجميلة قوي هي شخصية الأب ده مع إنه طلع في مشهد أو مشهدين وشخصية مراته التي كانت في يوم المارا قصة سأنا عايزة أقول لحضرتك أنه مشهد الأب اللي جمع الفنان عادل الإمام لما ذاهب إليه وهو تقريبا يعني لا يمتلك قطة يومه وبيتعب جدا علشان يحصل على الفلوس دي ويروح لوالده علشان يدهم له برغم أن هو في أشد الحاجة ليهم رغم أن المشهد ممكن ما يبقاش في حضن ما بين الأب والابن إلا أنه كان موقف إنساني أثر وأدمع أعين الكثيرين آه. الأب في أول مشهد قاله ازاي يا كفايل استعالي تقوله ازاي كابا عمل ايه وكذا قاله والله يماشي والرجل ما بقاش يجي يأخذ البتاع بس يعني مو... هايك يعني هاي عمل ايه يعني, يعني يعني الأب قدم حالة تستحق ان هو فعلا يطلع على معود قاله ما ماتت مش ممكن وما ماتت هو ما رحش حتى آم العزب بس رايبه اللي هناك في البلد آمه بالعزب اللي قال له الكلام بحمد الوزير شخصية حمد الوزير في الأول يعني الفيلم معتمد على كم هائل من التفاصيل دي اللي هي مثيرة للمشاعر التفاصيل اللي تؤلم ومثيرة للمشاعر الشديدة انك انت فاهم بتكلم عن عالم حي قوي بضغوط الحياة مغيبة بتعباء ومرهقة ومع ذلك عنده قدرة ان هو يتحرك ويبتسم ويعيش كما كذا بالشعب المصري ربما ما لا يعلمه الكثيرون ان فيلم الحريف الذي هو من بطولة الفنان الكبير والنجم عادل امام كان مقرر أن يقوم ببطولته الفنان الكبير أحمد داكي اللي حصل أنه أحمد عنده تصور للشخصية اختلف شوية عن تصور اللي عنده محمد محمد كان عاوز يبقى مخربش أكتر يعني يسيب شعره مش عاوز يعمل إيه يعني إيه يعني كده فتناقشه في الحكاية دي فقال له أحمد قال ليه يعني مش محتاج لذي يعني قال له بس معنى تحلق الشعرك بعد كده وسيب ضوافرك مش عارف زيه وكده. ف <تالي> تاني يوم وانا <تالي> ملتقي عند صديقتنا الجميلة الله يرحمها نادية شكر في المنتاج فتاني يوم جاء احمد زكي وحلق شعره وعمله فهاش بس محمد خير قال له اه خلاص يعني كده انت قال له كده يا محمد ليه يعني اردام خلاص جاء بعد مش هينفع احمد زكي يا محمد اللي مش هينفع نجيب عاد الامام عربنا فيلم على عاد الامام فكتل مفاجأ ان هو عجبه جدا <تصفيق> وعملوا وعمل حلو أو... عملوا عمل حلو فعلا يعني من الأفلام كمان اللي أظهرت الإنسانية العالية اللي كانت موجودة داخل الزعيم عدل الإمام داخل وفي وف... وف ملامحه عدل الإمام ملامحه فيها أسى مدهش ما بتزور شابوك ليه نسيته ولا بتستهر منه يا تعدى السواب عشر بنت اللي عجزت. ابنك ليه ما بتجيبوش ليه مش عايز يعرف أبا أمي ماتت اه بس ما قلت انا كويس بلا كم سنه ما شفتهاش معاك سيجاره كلنا علموه ازاك يا فارس؟ من زمان ما حدش بيشوفك يعني كنت فين؟ اه؟ عايش نرجس وين عامين ايه؟ هنعمل ايه؟ اعايش او السلام ليه؟ ما تصدق حد يجنب لما تقعد تشتكيه <تصفيق> <تصفيق> لسه ترقص ازا زمان؟ ارقص ايه يا فارس؟ وانا هي تسته؟ وانا يبني عدرق اخبط ابدا؟ يموت الزمار برضه نرجس مطرحة وانا تعمل لنا نورنا كله ياله. ايه ما تشبعيش من مقار ابدا الله رح أقضد لكم الغادة ايه ما يا أبا مجل بتاع القفاص كان معاه بيجي ما مجاش اشتفايا انو بيديني ملاليم لا كمان يتأخر مش عارف ان الواحد وراه مصريب ومجويت مفتوح ايه معلش يا أبا بكرة تفرج واجبنا كافتر انت مزنوق. يعني مش حتيجي مرة نزور طربطها رجع مراتك فارس. يا فارس خل ابنك وستيكو ده ما خزقها يا أبا اسمع كلامه ورجعها طيب أبا سلام فارس لما موت تبقى تفن في البلد النمر الأسود أحد علامات الفينما المصرية اللي حققت صهرة واستمرارية غريبة وكبيرة أيضا إلى اليوم وأعتقد ان حضرتك وصفته بالمجنون هكذا قلت عن أحمد زكي هل ظهرت جنونية هذا النجم الكبير في هذا العمل الذي حقق نجاحا منقطع نظير الحياة هو القصة عجبتني وأكثر حاجة لفتت نظري بساطة وأصالت الشخصيه المصريه شخصيه ما يعرفش حاجه خالص بس سافر الى المانيا هو المفروض في الرواية الأصلية في, في القصه الاصليه كان السويد احنا عملناها المانيا عشان ما يعرفش ليه عشان يصوروا فيها عشان الحين اجمل ما شدني فيها انه شخص بسيط قوي صادق مع نفسه قوي ما يعرفش يقعد يعني ما يعرفش يبقى مفعول فيه وطول الوقت لازم يبقى فاعل فعل. ما ينفعش ما ينفعش يعني, يعني عشان كده بقى بوكسير قوي وبقى بيتكلم لغات وبقى نجح هناك نجاح خلاهم الدول الجنسية دوروا عليه والدول الجنسية لأنه فعلا إنسان كويس يعني عجبني قوي الجزء الإيجابي قوي في الشخصية وبالتالي اشتغلت عليها بقى وكان مع عطف سالم واحمد زكي بس في مفارقة بقى في, في الفيلم ده برضو لما قلنا مين هيكتب أغنية عايزين نعمل أغنية ومش عارف كده وهو بيجري وهو بيعمل وده فانا قلت طبعا ابن خيال جميل يعني فدينا الابندي الاسناريو وكتب الكلام فجيت قرانا الكلام انا وعاطف سالم وكنا عند محمد علي سليمان معارض الكلام قلت له بص يا ابو يعني ده كلام حلو قوي بس الكلام ده بتقوله دراما يعني يعني الدراما قايله الكلام ده كدراما يعني وتحميسي اضرب اضرب ومش عارف ازاي يعني الاغنيه اللي كان بيقوله فين بقى حاجات هات الحاجات الصغيره بتاعه الاستخراج الفار ومش عارف مين والبتاع الحاجات اللي هي تفاصيل صغيره اللي بيقول لك ايه هو ده اللي اتكتب وخلاص عاوزينه عاوزينه مش عاوزينه خلاص ابوه باع مرتضى سالم قال لا لا انا هاخد بقى بعد كده عبد الرحمن لما اتقابلنا قال انت هتتجنن انا مسافر بكرة الصبح تونس ومستني اعمل اعمل حسابي هقبر الليله وهسافر بكرة الصبح انت هتيجي تتفلسف لي وبعدين نبقى نقول <تصفيق> كان جميل يا أمام الرحمة تقول لي بلا عاش الفار الاستحاج الفقر ويعيشها يا بلت عارف مين جميل كان بس وعملنا قوي على فكرة من أهم أسباب نجاح الفيلم ده الأغاني اللي من الحاجات اللي زعلت قوي قوي الفنان أحمد إبراهيم انه لما حضر فيلم في السينما وفرحان جدا واخد أصحابه ودي ذكرياته معنا ها. في يعني لقاء دخل الصهراء قال فوجئت ان اسمي ميش مكتوب على التدر وكل الناس بتسأل مين, <تصفيق> مين اللي بيغني فعلا فعلا كل الناس كانت تسأل في الفيلم ده مين <تصفيق> اللي بيغني ده ف في الأح سألت أنا الحكاية قالوا حامرو ده مش مشهور يعني مش مش مغني مشهور من عارفوش لا مغني كان مغني في فرقة اللي مش عارف مسقة العربية مسقة العربية حاجة زي كذا يعني فطبعاً داعي بقوي من المنتج المنتج كان مش حلو فعلاً الأغاني اللي عملها العملها أحمد من ال نجاح الفيلم لا لغاية دلوقتي الأولات فكرينها يعني فكرين الأغاني ده كانت من المفارقات اللي حصلت في الفيلم ما كانتش عجباني في الأول لكن لما كده هي عجبتني جدا بعد كده. حصل ايه؟ هتدبني جاب الهوي وقال اذا وقادش عملك حيطردني بره الملك كونه بينك هو عنده حاجة ليه؟ يعني ساعة زي راحبا جيل يجوز جيلت واحد من أغنق اللي هي الملك وقيته وقيته يعني؟ بس دي بتحبها وانت بتحبها على راي ابوها بقول الحب حنود بعد سنتين تلاته تقول عليها زنجي على راي الولد اللي بيقابلنا في المصنع نصف بره كل ما بيشوف خلاتنا يقولي نجره نجره زي ما يقول اللي المتسبب في خلاتي دي شوفك راجل مش عامل عليها انا عامل عليها هي ولا جهتتها عايز الصراحه يا محمد البنت دي ممتازة انت مش لازم تسيبها انا عارف انها ممتازه انا بحبها فعلا بلاش متركش على ميت الكلام اللي قال بيقول انا مش عاوز احفادي يطلعوا جنون واذا كنت بتحبها هيلا ده وعارف نصيحتها لازم تسيب وانت هتعمل ايه يلا يلا من الوهلة الأولى على التمسك بأدق تفاصيل الكتابة وعدم الإخلال بالنهايات مهما كانت ومهما كان النجم الذي يقوم بالعمل أعتقد أنها كانت أكبر دليل على قوة شخصيته وأماناته في توصيل الرسالة كما يجب للمتلقي هذا المتلقي الذي استطاع أن يستحوذ على ثقته وإعجابه انه الكاتب أستينا رست الكبير الأستاذ بشيري كل الشكر والتحية والتقدير لحضرتك وحقيقة سعدت بهذا اللقاء المشرف وإن كان اللقاء الأول وليس الأخير شكرا أنا استمتعت فعلا خلال القادة ورجعتين حاجات كتيرة أنا <تصفيق> استمتعت <تصفيق> شكرا شكرا جزيلا شكرا الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحرّوسة الهندسة الإذاعية محمود صبري مع تحيات عز إسماعيل